بسم الله الرحمن الرحيم حال انس ق ق كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم لَهُ ما في السماوات وما فِي الأرض وهو العلي العظيم فكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء فِي رحمته والظالمون مَا لهم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 فاطر السماوات والأرض جعل لذن من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مطالب السماوات والأرض يبسط الرزق لمن شَاءَ وَيَقْضِي إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يميب وما تفرقوا إلا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى اللقبي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شيء منه مريب فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه أهواء يُنْفِ لِاعْدِلَ بَيْنَنَا قُ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنُ قُ اللهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَالَّذِينَ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 الذين آمنوا مشفكون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء حرف الآخرة نزد له في حرفه ومن كان يريد حرف البنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أمين ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم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 ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غطور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته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 والكافرون لهم عذاب شهيد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده قبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته قلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعه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 الأعلام إن يشأ يسكن الريح فيضلل رواكب على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور أو يوبغهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون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 والذين استجاؤوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَدُرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنْ إِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٌ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ بِوَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمَ ف يَقولُونَه إِ مَرَدّ مِن سَميل وَتَرَام يرَبُونَ عَلَيهَا قاشعنَ مِنَ الذَّّمهُونَ مِ قَرفٍ قَفِي وَقَالَ الذي نَ آممَ إِ القاسِرينَ الذي نَ قَسُِوا أَمْكُسَهُم أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وَمَا كَانَ لَهُ جاء يوما اذ ين وما لكم من نكير فان اعرضوا كما ارسلناك عليه الحفيظ ان عليك الا البلاغ وان لا اذا اذقنا الانسان من فرح بها وان سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملق السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إلى أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَنِينٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ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 تَهِدِي مَن شَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ التَّوْصِي إِلُ